قد اتينا, أتينا ك المنايا بالعوالي الملاحم جاء ا ل إنه يزهو ب عصر قد ت ا ل ق اتينا كالمنايا بالعوالي إ ن ه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال يزه يزه سوف للعوالي نمضي ل ا ن ب ا ل ي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أ و تهينوا و ا ش م خ و ا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا ر أ س الضلال لا تلينوا أو تهينوا أو واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا راس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا لا نبالي سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نرمي الروح رميا في العدا مثل النبال عند صولات الزحف و نرتقي صعب المنال منالي نرتقي صعب المنال ي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي نبالي نبالي للمعالي لا نبالي لا نبالي د و ل ة ا ل إ س ل ا م نعليها ب أ ش ل ا ء الرجال <Sultanum> دوله الاسلام جئنا <Warren> الا نفتديها بالغوالي نفتديها بالغوارير